قل في الارض فانظر كيف بدا الخلق قل في الارض فانظر كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ نشاه اخرى ان الله على كل شيء قدير